صار ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم ترى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 وخالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم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 وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أو كسوتهم, أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ولن صاب ولا ازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغطاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتبون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 لا يبلวนكم الله بشيء من الصيد تنالون ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب لليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا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 عَفَ اللههُ عََّ سَلَف وَمَد عاددَ فَيَن تَقِمُ اللهَّهُ مِنْ وَلهَّهُ عزيزُزُتِ قَم وَوحَِّلَكُم صَييدُ الْ البَحرِ وَطَعَامُ مَتَ عَكُم وَلِ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جَعَلَ الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذَلِكَ لتعلموا أَنَّ الله يعلم مَا في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب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 فتَّق الله أبابِ عَك تُفحون أيه الذيينَ مَن لا تسأل عن الش لا تسأل عن الش كُمْ تَسُؤكُم وَإِن تَسْأَلُ عَنْه حينَ يونَزَّلُ الْ القُرآنُ تُ بدَلَكُمْ عَفَ اللهَّهُ عَنْهَا وَلهَّهُ غَفُور حَلم قَد سَألَهَا قَوْم مِم قَابلكُم ثمَُّ أَصْبَح بِهَا كَافِرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن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 شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم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 إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت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 لَمِن لَافِمِينَ فَإِن عُثِرَ عَلَاهُ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِفْمًا فَآخَرَن فَآخَرَن يَقُومَانَ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَاتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا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 وعلى والدتك إذ يتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَائِرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ لَكَ الْمَهَ وَلَبَرَصًا بِإِذْنِي وَإِذ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذ جِئْتَهُمْ اذجئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا ان هذا الا سحر مبين واذا وحيت الى الحواريين ان امنوا وبرسولي قالوا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مسلمون إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هل يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مائدة من قَالَتِ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا۟ نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنۡهَا وَتَطۡمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدۡ صَدَقۡتَنَا وَنَكُونَ عَلَيۡهَا مِنَ ٱلشَّٰهِدِينَ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا انزل علينا ماء دتم من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه لا أعذبه ذِكْرُ احدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتخذوني, اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ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 ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وَأَنْ تَعَلَ كلُِ شيءَي إ شَيدَ إِن تُعَذِبَهُم فَإِنهُ النعبادُك وَإِن تَْفِر لَم فَإِنكَ أَن تَ